أفت على ما يرى ولقد رآه نَزْلَةً أُخْرَى عند سِدْرَةِ المنتهى عندها جَنَّةُ المأوى إِذْ يغشى السِّدْرَةَ ما يغشى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 تلك إذاً قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وَكَمْ من مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِهِ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمِّنَ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 وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن من نطفة إذا تمنى 112. وأن عليه وَأَنَّهُ الأخرى 113. وأنه هو أغنى وأقنى 114. وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل 124. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 125. ما غشى